يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرَّ الأمور مُهدثاتُها وكل مُهدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار أما بعد عباد الله فإن الصراع بين الحق والباطل صراعٌ قديم وسيبقى إلى أن يلِثَ الله الأرض ومن عليها كما قال جل وعلا ولا يزال حتى يردوكم عن دينكم, عن دينكم إن استطاعوا ومن هؤلاء الأعداء والمناوئين لدعوة الإسلام المشركون والمنافقون وأهل الكتاب من اليهود والنصارى وكثيرٌ من الناس من ألهتهم عداوة اليهود عن النصارى فظن أن هؤلاء أي النصارى وقالنا أنهم لا يعادون المسلمين، وأنهم مسالمون، وهذا خطأٌ، وسببُه هو جهل المسلمين بتاريخهم فأول مواجهةٍ بين المسلمين والنصارى كانت في معركة مؤتة في السنة السابعة من الهجرة وكان سببها أن أحد النصارى من ملوك الغساسنة قتل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتدَّ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فجهَّز جيشًا لمحاربتهم وأمَّر عليهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة واستشهِدوا كلهم في تلك المعركة حتى أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه واستطاع أن يخلص المسلمين من هذه المعركة التي لم تكن فيها القوى متوازنةً إذ كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف والنصارى مئتي ألف وبعد سنتين أراد النصارى أن يُجهِّزوا جيشًا كبيرا للقضاء على المسلمين فاستعدَّ المسلمون لمواجهتهم وكان معهم هذه المرَّة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا في غزوة تابوك وكانت النتيجة أن خاف الرومان ولم يجترِئوا على التقدم واللقاء وكانت آخر موقعة معهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي سرية اسامه بن زيد رضي الله عنهما حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سر إلى موضع مقتل ابيك فاوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش ولم تزل المعارك والاستضامات بين المسلمين والنصارى حتى فتح الله بلاد الشام في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد محاصرتها من طرف أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه ولقد وقف, ولقد وقف النصارى من المسلمين موقف المعادي والمبغذ الشانع وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة على مر العصور أن يردوا هذه الأمة عن دينها وسلكوا في هذا السبيل طرائق شتى وخططاً مختلفة ملائمة لكل زمان ومكان متمثله في ذلك قوله جل وعلا ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم وأخبر جل وعلا أنهم لا يقنعون بشيءٍ حتى نتَّبِعَهم في دينهم فقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلَّتَهم وفي القرن الخامس الهجري ظهرت ما يعرف بالحروب الصليبية والتي قامت بين المسلمين في المشرق العربي وبين الصليبيين القادمين من أوروبا باحتلال بيت المقدس وبلاد الشام ومصر والقضاء على الإسلام ووقف انتشاره في أوروبا وهي حروبٌ دينية شنتها أوروبا النصرانية الحاقدة بدعوة حرير القدس من المسلمين والحقيقةُ أنها قامت لإذلال المسلمين ورغبةً في القضاء على الإسلام وكان لهم ذلك في الحملة الأولى حيث أسفرت على احتلال القدس من طرف النصارى وأقاموا فيها مذبحة قضوا على سكانها جميعاً رجالًا ونساءً أطفالًا وكهولًا، واستباحُ مدينة القدس أسبوعًا، يقتُلون ويدمِّرون، حتى قَتَلوا في ساحة الأقصى فقط سبعين ألفًا من المسلمين وذلك في أسبوعٍ واحدٍ، وهكذا نجدُ أن روح الجهاد صارت في هذا العصر ثم قيض الله سبحانه وتعالى رجال المؤمنين مخلصين مجاهدين كامثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي رحمهم الله جميعا فاستعاد المسلمون بعد ذلك ما اخذه الصليبيون واستردوا بيت المقدس ولا ينسى الصليبيون موقف صلاح الدين منهم عندما عفا عنهم بعد أن قدر عليهم ثم تتابعت بعدها سبع حملات باءت معظمها بالفشل وكان النصر فيها للمسلمين هذا من جهة المشرح أما من جهة المغرب فلم تسلم الأندلس من اعتداء هؤلاء خلال سبعة قرون من الزمن تعاقبت فيه الهزائم والانتصارات في المعارك بين المسلمين والنصارى حتى سقطت الأندلس ومن دون نرعة إلى أيامنا هذه على يد ملكه البرتغال ايزابيللا الملكة الوسخه القادره التي نذرت ان لا تختسل حتى تطرد المسلمين من الاندلس وزوجها الملك فرديناند ملك إسبانيا اللذان اصدر املا امرا ملكيا بتنصير كل المسلمين الإسبان الذين بقوا في بلادهم هؤلاء المساكين الذين لا يعرف عنهم شبابنا لا يعرف عنهم شباب المسلمين شيئًا واسمعوا يا شباب المسلمين يا من تتبجَّعون باللاعبين الإسبان والبرتغاليين اسمعوا كان إخوانكم هؤلاء ضحيَّة أكبر شهدها التاريخ الإسلامي فمن ذلك أنهم وضعوا غرفاً فيها آلاتٍ رهيبةٍ للتعذيب منها آلاتٌ لتكسير العظام وسحق الجسم البشري وكانوا يبدأون بسحق عظام الأرجل ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيا حتى يُهشم الجسم كله ويخرج من الجانب الآخر كتلةً من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم ثم كانت محطتهم التاليه احتلال سواحل شمال افريقيا وتم لهم ذلك بعد سنوات من الأخذ والرد حتى سقطت حتى سقطت مدينه وهران في أيديهم وهاجموا السكان بوحشيه لا نظير لها لا نظير لها وقتلوا الالاف واسروا ونهبوا وقاموا بتحويل المساجد إلى كنائس ولكن الله قيَّد لها أبطالًا من المسلمين وهم إسحاء وعروج وخير الدين بربروس فقدَّموا له العون والسند ضد الخطر الإسباني مع مع إدراك الأخوة الثلاثة او الإخوة الثلاثة للأطماع الإسبانية في المغرب العربي من خلال تجربتهم في مقاومة الزحف الأوروبي وكذلك مشاركة في إنقاذ مسلمي الأندلس لذا اعتبروا أمر تحرير وهران والمرس الكبير قضية أولى وأساسية لجهودهم وسياساتهم للشمال الإفريقي بعد أن استقروا في الجزائر وبعد ذلك في ثلاثه قرون وبعدما بدات الدوله العثمانيه تضعف شيئا فشيئا والاسطول الجزائري يتراجع تمكنت فرنسا الصليبيه من, من احتلال الجزائر في حلقه في حلقه اخرى من حلقات عداوةٍ نصارى للمسلمين وكان ذلك عام 1832ًا للميلاد ويُحاولُ كثيرٌ من المؤرِّخين إرجاعُ هذا الإحتلال إلى أسبابٍ سياسيَّةٍ وعسكريَّةٍ واقتِصاديَّةٍ وقد يكون ذلك صحيحا ولكن من بين الأسباب الرئيسة لهذه الحملة ولهذا الإحتلال والذي لا يجب أن نغفل عنه السبب ويظهر ذلك جليًّا في تصريحات القادة الفرنسيين حيث قال أحدهم لما حاصر سواحد الجزائر قال ربما يساعدنا الحظ بهذه المناسبة لننشر المدنية بين السكان الأصليين فندخلهم بذلك في النصرانية وقال آخرٌ مخاطبا مَلِكَهُمْ شَارْلٌ عَاشِرٌ قال له مولاي لقد فتحت بهذا العمل الغزل بابًا للمسيحية على شاطئ إفريقيا وغير ذلك من الأقوال التي تدل على أن هذا الإحتلال كان ذا بعدٍ ديني أقول ما تسمعون وأستغفِر الله لي ولكم فاستغفِروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وتقدم بارك الله فيكم تقدَّموا عن إخوانكم في الخارج Thank you. الله وكفى والسلام على المصطفى اما بعد عباد الله فبمجرد فبمجرد ان وطئت اقدام الفرنسيين الصليبيين أرض الجزائر الشعدد الجزائري الرافذ للسييفة الأجنبية للدفاع عن اررضح وتجسد ذلك في مقاومات شعبية جهد نادت إليه الحكومة المركزية وطبقة الولاء والعان متدد هذه المقاومات من سنتة 1832 وث إلى سنتة 11 ولهذا من الخطائ أنظن أن فرنسا احتلة الجزائر. كاملاً أول ما دخلوها سنة ألف وثمانئةٍ من الشعب صمودًا ومقاومةً والتي من أشهرها مقاومة الأمير عبد القادر ومنها مقاومة أحمد باي ومقاومة الزعاطشة ومن آخر هذه المقاومات مقاومة الشيخ بُعمامة رحم الله الجميع وفي مطلع القرن ال وبعد أن استقر الامر لفرنسا في في الجزائر لم يستسلم هذا الشعب الابي ولمن ولكن بقي يفكر في طريقه تخلصه من هذا العدو الغاشم فاتخذوا وسائل شتى منها ما هو سياسي ومنها عن طريق إنشاء الجمعيات وكل ذلك تمهيدًا لإحداث ثورةٍ يتمكَّن فيها من إخراج العدو المغتصِب ومن أهم هذه الجمعيات وأشهرها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسَّسها العلامة عبد الحميد بن بديس مع جماعةٍ من الأصدقاء على رأسهم الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي رحم الله الجميع وهنا لا بد لا بد ان ننبه الى امر مهم وهو انه انتشر على لسان كثير من الناس أن جمعية العلماء كانت معارضه للثوره التحريريه وهذا من الكذب والافتراء سببه سلب البعد الديني الذي كانت تحمله هذه الثوره وطريقه الشيخ عبد الحميد رحمه الله هي تحرير العقول وبنشر العلم، والحفاظ على الهوية الإسلامية الوطنية العربية فكيف يمكن فكيف يمكن تحرير الأوطان من دون تحرير الإنسان وإلا كيف يتوقع من إنسانٍ عقله مأسور وسلَّم أمره لفرنسا بإسم القضاء والقدر كيف يمكن له أن يُفكِّر في الجهاد فسعى, فسعى في تصفيح عقلية الناس وعقائدهم لأن ذلك هو الطريق الموصل إلى الحرية فكما قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يُغيِّر ما بأنفسهم وقد بدأ ابن باديس مشروع بناء الأمة الجزائرية من خلال التعليم ولا تستهينُ بذلك فقد بلغت مدارِس الجمعية في سنة 1954 بلغت طُرابةَ المئة وسبعينَ مدرسةً تضمُّ ما يفوق سبعمائةِ معلِّمٍ وخمسينَ ألفَ تِرميذاً وليس ذلك أمرًا سهلا مع جهلِ الجزائريين وفقرِهم ومُضايقاتِ الإدارةِ الفرنسية للتعليم العربي وأما وعدُهُ به وتنبُؤهُ به رحمه الله ومما يدل على أنه كان يُخطَّط للثورة لولا أن توفاه الله من ذلك النشيدُ المعروف بشعب الجزائر مسلمٌ الذي يقول فيه رحمه الله يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب خذ للحياة سلاحها خذ الخطوب ولا تهب وارفع منال العد والإحسان وصدا من غصب وآدِق نفوس الظالمين ثم ينزج بالرهب إلى أن قال من كان يبهِدُّنا فعلى الكرامة والرهب أو كان يبهِدُّ لنا فله المهانه والحرب هذا نظام حياتنا بالنور خطى وباللهب حتى يعود لقومنا من مجدهم ما قد ذهب ويرى الجزائر رجعته حق الحياه المستلب هذا لكم عهدي به حتى اوسد في التراب فاذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب فكيف بعد هذا الكلام يقال أن جمعيه العلماء كانت مع بدا الثوره وقد نقل عنه أنه قال لبعض جلسائي سنة 1936 قال اذ لم يكن مطلبهم الاستقلال قال رحمه الله وهل يمكن وهل يمكن لمن شرع في تشييد منزل ان يتركه بدون سقف وما غايتنا من عملنا إلا تحقيق الاستقلال اما صديق دربه محمد البشير الإبراهيميُّ رحمه الله، فقال سنة إحدٍّ وخمسين، قال إن الجزائر ستقومُ قريبا بما يدهشكم من تضحيَّاتٍ وبُطولات في سبيل نيل استقلالها وإبراز شخصيته العربية الإسلامية وقال عام 1952 بباريس أيضًا قال وإعد السان لا خطير وإن بعد اللسان ل خطير هو السنااء أي السيف وإنا لرجون وإنا لرجالون وإننا, لرجال وإننا, لرجال وإننا لا رجال وإنا لاحفاد رجال وإ فينا ل من دمائ أولئك الجدود وإن فينا لبقايا مدخرة سيجليها الله إلى وهذا سنتان قبل انفجار الثورة التحريرية فلما جاءت ساعة الصفر وقرر جماعة من الشبان الأبطال أن يعلنوها ثورة عامة على المستعمر في الفاتح من نغمبر سنة 1954 قاموا بتنظيم أعمال فدائية وأصدروا بيانهم المعروف وهم جماعةٌ لم يكن لها من الشهرة وثِقة الناس ما كان لغيرهم من العُلماء أو السياسيين إلا أنهم قرَّروا ذلك ويشاء المولى عز وجل أن يكتب القبول لتلك الشرارة والنِداء لكن لكم أن تتساءلوا بفضل من كان ذلك ومن الذي جمع الناس حول هذه الثورة وزكاها من أول يوم إن الذي جعل الناس يلتفون حول نداء نوفمبر هو موقف جمعية العلماء التي سارعت إلى المساندة والتأييد ابتداء من يوم الثاني من نوفمبر في بيان أصدره الإبراهيمي والفضيل الورتلاني بالقاهرة عنوانه مبادئ الطورة في الجزائر نشر في الصحافة المصرية وفي اليوم التالي في الثالث من مطمبر نشر بيانٌ آخر عنوانه إلى الثائرين الأبطال من ابناء الجزائر اليوم اليوم حياةٌ أو موت بقاءٌ أو فناء جاء في مطلعه حياكم الله أيها الثائرون الأبطال وبارك جهدكم وأمدَّكم بنصره وتوفيقه وكتب ميتكم في الشهداء الأبرار وحيَّكم في الأحرار لقد أثبتتم بثورتكم المقدسة عدة حقائق الأولى أنكم سفهتم دعوى فرنسا المفترية التي تزعم أن الجزائر الراضية مطمئنة فأريتموها أن الرضا بالاستعمار كفر وأن الإطمئنان لفقمها ذلٌ وأن الثورة على فر وجاء في آخره يعلم أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعاب قد أصبح اليوم قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا فرضه عليكم دينكم وفرضته عليكم اوميتكم وفرضته رجولتكم وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم ثم فرضتهم اخيرا مصلحه مصلحه بقائكم لانكم اليوم أمام امرين اما حياه او موت إما بقاء كريم أو فناء شريف وبعد أكثر من 7 سنوات من الكفاح والجهاد والجهاد في سبيل الله حررت هذه البلاد من الاستعمار والتي راح ضحيتها مليون ونصف مليون من هذا الشعب الأبي نسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء وهؤلاء الشهداء الذين دفعوا أرواحهم الذين دفعوا أرواحهم ودماءهم الزكيه من أجل إعلاء كلمة لله الجبَّار، وإذ لا الكفاء فقد ترَقوا لنا أمانةً، وجب علينا الحفاظ عليها، فهل حفظنا عليها الجواب؟ للأسف شهدت بلادنا, بلا بلادنا غزُّاً آخر، وهو الغزو الفكري الثقافي، أليس في الناس اليوم؟ اليس في الناس اليوم من يحب فرنسا ويهتف بحياه فرنسا ويمجد ويعظم فرنسا ويلبس لباس فرنسا ويقلد الفرنسيين في عاداتهم وتقاليدهم ويتكلم في بيته ويتكلم في بيته بلغة فرنسا وابنائه يدرسون في مدارس فرنسا ويتعلمون لغة فرنسا وتاريخ فرنسا ومن الناس من يرفع العلم الفرنسي في سياراته وفي لباسه وفي الملاعب وينصر الأندية الفرنسية وفريق فرنسا ولا يستحي من الله ولا من الناس فأين الأمانة عباد الله اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا, اللهم ارحم شهداءنا وعلماءنا وأبرم لهذه الأمور ويعزُّ فيه أهل طاعتك، ويُهدَى فيه أهلُ معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهَى فيه عن المُنكَر اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكُفر والفُسوق والعِسيان، واجعلنا من الراشدين اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها وتقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا، ومتِّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بدل ما احييتنا واجعله الوارث منا اللهم اجعل فؤرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم حرر اوطانهم ما حررت وطننا يا رب العالمين اللهم واهد شبابنا اللهم اهد شبابنا وشاباتنا اللهم اشفه انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه واجف جميع مرضى المسلمين وارحم موتاهم وارحم موتاهم اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا